دي قصة. قصة عمر، عمر يا حبيبي، عمر منظم ينظم المخيمات. استضافوني في أحد المخيمات في أحد المدن. دخلت إلى هذا المخيم. بعدما خلصت المحاضرة مثل هذه، جيت أركب سيارتي وأمشي أرجع لاهلي. جاني عمر، سلم علي. عمر من المنظمين في المخيم. لقيتاي إلى هذا المكان. عمر وجه يشع نوراً نحسبه كذلك يسلم علي ويقول لي يا شيخ أنا تايب من سبعة أشهر أو ثمانية أشهر قلت الله يجعلها العمر كله يا عمر الله يجعلها العمر كله يا عمر قال اسمع يا شيخ أنا أخبرك بقصة توبتي قصة عجيبة غريبة قلت أسمعك يا عمر تفضل قال قبل سبعة أشهر أو ثمانية أشهر كنت بعيد عن الله والله ما لي هم من شهواتي والله ما لي هم من هواي والله مالي هم من لأصحابي وروحاتي وجياتي يقول كان عندي صاحب في حينا رفيق دربي أيام الدراسة مع بعض خرابنا مع بعض حجولتنا مع بعض شراب ومخدرات ومسكرات مع بعض زينة ولوات والله مع بعض يقول يوم من الأيام جاني صاحبي دق علي الباب عمر عمر اتصل علي أحد أقاربي في مدينة جدة قال لي جم ملفك وتعال في إحدى الشركات نوظفك فيها قال لك تغير حياتك تحصل لك وظيفة ومرتب تتزوج وتفتح بيت تعرف يا عمر تعرف يا عمر إن علاقتي بقوية وأنت صديق طفولتي يلا تجيب ملفك وأتوظف أنا وأنت مع بعض في هذه الشركة يقول عمر فكرت عندي بعض الأغراض بخلصها بعدين ألحق صاحبي يقول عمر تعذرت منه قلت أنت اسبقني على جدة وأنا يومين ولا ثلاثة أيام أركب نقل جماعي وألحق يقول عمر توادعت من صاحبي شغل سيارته ومشى خرج من مدينتنا بعد ساعة كلمته وينك؟ قال أنا في المكان الفلاني أنا في المكان الفلاني قلت توصل بالسلامة بعد ساعة دقيت عليه وينك؟ قال عمر عمر عمر عمر أنا في المكان الفلاني تعرف البياء فلان؟ تعرف البياء فلان؟ قلت إيه أعرفه قال شطفته يا عمر وقفت عنده يا عمر أخذت منه نقص حشيش وأنا الحين قاعد أفرط علشان أحشش أوصل جدة وجوي غير يا عمر في الطريق أبغى حشش أعمل زقاير أوصل جدة وجوي غير يقول عمر قفلت السماعة وأنا أقول ليتني معه يا ليتني معه يقول بعد ساعة دقيت عليه وينك يا عمر؟ قال أنا في المكان الفلاني. عمر عمر عمر عمر والله توم ولا الصاروخ وميادة على آخر صوت توم ولا الصاروخ وصوت الأغاني على آخر صوت يقول عمر قفلت السماعة وأنا في نفسي يلاتني معه يلات جو زي جوا يلاتني مرافق له يقول عمر قفلت السماعة. والله ما هي إلا سبع دقائق إلا جوال صاحبي دق علي أقول ألوه إلا الصوت مختلف إلا واحد يقول لي عمر قلت إيه عمر قال تعرف صاحب الجوال هذا قلت إيه يعرفه هذا صديق طفولتي هذا من أبناء حينا وحارتنا قال عمر صاحبك انحرفت بالسيارة وانقلب ثمان قلبات حالته حريجة يا عمر حنا الحين ناقلينا على المستشفى يا تلحق يا ما تلحق يا عمر قال هو يقول لي ثمان قلبات حالته حريجة ويطن في أذني وأسمع في أذني عمر تويم ولع الصاروخ وصوت الأغاني على آخر صوت هو يقول لي حالته حريجة وأنا يطن في أذني تويم ولع الصاروخ ومياد على آخر صوت يقول عمر ارتبكت لبست الثوب أبغى توجه لابوه وأهله وأخوانه يجين اتصال ثاني عمر عمر صاحبك مات صاحبك فارق الدنيا صاحبك انتقل من هذه الحياة الدنيا بلغ أهله يجون يستلمون جثته يقول عمر أصدق وأكذب صاحبي تو ومكلمني قبل سبع دقائق يقول مولأ الصاروخ ولغاني على آخر صوت يقول رحت لابوه أخذت أخوانه اتجهنا أربع ساعات حتى وصلنا إلى المستشفى أخرجناه من ثلاجة المستشفى خسناه كفناه دفناه دفنته ودفنت معه كل المعاصي والذنوب أنا لو كنت معه بقول له لا تمر البياء أنا لو كنت معه بقول له لا تعمر زقائر لا تحشش أنا لو كنت معه بقول له لا ترفع المسجل على آخر صوت لا يا شيخ لكن الله كريم لكن الله عظيم جعل صاحبي عظاه وعبرة لي أنا وأنا أدفن والله ما يعلم ولا يعرف عن أسرار صاحبي إلا أنا أنا اللي أعرف على إيش مات صاحبي ما تمحشش صاحبي مات وآخر شيء يسمع صوت الأغاني والله شتان بين النهايتين شتان بين عبد الرحمن وصاحب عمر شتان يا شباب كلهم في سن الشباب لكن هذا اختار نهاية وعاش لها وهذا اختار نهاية وعاش من أجلها وأنت يا اللي تسمعني وأنت يا اللي تسمعني أي النهايتين تريد